Ooh-ooh. Mm -hmm. يقول لك سيد البشار لا تحزن في الغار ويدك عالجحر ممدود يقول لك سيد البشار لا تحزن في الغار ويدك عالجحر ممدود يومنا رب الكون حافظ عبد وش حيلة الباطل وكيد جنود يقول لك سيد البشار لا تحزن في الغار ويدك عالجحور ممدود يومنا رب الكون حافظ عابده وش حيلة الباطل يا ابو بكر الله يرضى عنك صديق حافظ للرسول الله حافظ للرسول عهود وليك سيد البشار لا تحزن بالغار ويدك على الجحر من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 صدق حافظ الرسول عبوده لا تحزن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 سيد البشر لا تحزن بلغار ويدك عالجحور ممدود يوم ان رب الكون حافظ عبده وشحيلت الباطل وكيت جنود يا ابو بكر الله يرضى عنك صدق حافظ الرسول عهود يا ابو بكر الله يرضى ل لرسول عهود